يقول هل الأذكار في طرف النهار لها ترتيب معين بحيث تكون مسلسلة هذا أولا ثم هذا ثانيا أو أن المقصود الاتيان بها من غير ترتيب ليس لها ترتيب معين يلزم من أتى بها أن يواظب عليه لكن إذا رتبها لنفسه ترتيبا يحفظه ويحافظ عليه هذا أدعى لحسن المواظبه عليها والا يفوته شيء منها أما أن يكون لها ترتيب يلزم من أتى بها أن يحافظ عليه فليس لها ترتيب معين هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار الصباح والمساء ورد في حديث يحسنه بعض أهل العلم وبعضهم له فيه, فيه كلام ألا وهو أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عشرا إذا أصبح وعشرا إذا أمسى يقول هل من أذكار الصباح فقط سبحان الله وبحمده عدد خلقه هذا ورد في الحديث عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام لجويريا وكانت تسبح الله في مصلاها قال لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت لو وزنتهن وهذا يسميه ابن القيم في بعض كتبه الذكر المضاعف الذكر المضاعف يعني الكلمات القليلة التي لها أجور مضاعفة ولهذا أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا التضعيف بقوله لقد قلت بعدك بكلمات لو وزنت بما قلته لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه ووزنة عرشه ومداد كلماته وقد ورد في, في هذا الحديث من جملة أذكار الصباح ومن العلماء من عده في جملة الأذكار التي تقال في الصباح والمساء هل يجوز للإنسان أن يذكر الله عز وجل بهذه الأذكار مترجمة إلى لغته هذه الأذكار أذكار بألفاظ نبوية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم معصومه من الخطأ والترجمة لا تكون ترجمة بمرادف وإنما ترجمة بمقارب وهذا معروف تكون ترجمة بمقارب يعني كلام يقارب المعنى ويوضحه و و و ويدل عليه لا أنه مرادف له ولهذا الذي ينبغي على الإنسان أن يجتهد في, في تعلم هذه الألفاظ وهذه الدعوات ب باللسان العربي وإذا لما يتمكن من ذلك لريثما أن يتمكن له أن يدعو الله مثل إذا خرج من بيته أن يسأل الله بلغتها أن يعيده من الضلال وأن يعيده من الزلل له أن يأتي بذلك لكن عليه أن يجتهد وأن يستعين بالله تبارك وتعالى بأن يتعلم هذه الاذكار بالألفاظ النبوية الماثوره عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه